طاسين ميم تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكون مؤمن إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناكهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فَقَد كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ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 قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُ مَعِيَ يَدٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأَتَى فِرْعَوْنُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 قال فِي العون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن قلتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون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 قال لا إنّي تَخَذَتَ إلَهًا غَيْرِ لَأَدَعَلٍكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِينَ قَالَ أَوَلَوْ جَئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأَتِبْهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْصَادِقِينَ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 فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأدرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم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 لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولأصلب أنتم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون يَقَلِّبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يُغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَائَنَا أَن كُنَّا أَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأُوحِيَنَا إِلَى مُوسَى أَن أَسْرِبَ عِبَادِي إِنَّكُم فأرسل في العون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإننا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جن وعيون وكنوز ومقاب كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى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 وَأَتَى عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَاهِيمَ إذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا نَّضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تدعون أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ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 وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَا تَخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ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 ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنت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 أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون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 فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الوحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين أتتركون فيما هنأ آمنين في جنات وعيون وزروع عيون ونخل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 وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوَطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوُهُمْ نُوَطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ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 إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن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 وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّنَا لَمُنْكَذِبُونَ فَاسْطِعْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 إكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما يبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السماع لمعزون فَلَا تَدَعُ مَعَ اللَّهِ إلَهًا أَخْرَفَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَذِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ عَصَوْكَ فَكُلِّ إِنِّي بَرِيءٌ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 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون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 مِنَ الصَّالِحَاتِ وَذَكْرُ اللَّهِ كَثِيرًا وَانْتَصِرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ